وختاما نسال الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وتقبلوا تحيات اخوانكم بدار زاد المهاجر للنشر والتوزيع بالجزائر العاصمه هاتف رقم 021 97 81 85 صفر واحد, صفر واحد وعشرون, وعشرون تسعة سبعة, سبعة خمسة ثمانية, ثمانية اثنان, اثنان ثلاثة فاكس, فاكس رقم صفر واحد وعشرون, صفر واحد وعشرون تسعة, تسعة سبعة خمسة واحد واحد, واحد, واحد أربعة, أربعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخلق الإنسان وكرمه وسن الدين وعظمه ووضع البيت وحرمه وَرَفَعَ النَّجْمَ وَسَوَّاهُ وَسَخَّرَ الطَّيْرَ وَأَلْهَمَهُ وَسَيَّرَ السَّحَابَ وَكَوْنَهُ وَبَعَثَ الْعَظْمَ وَرَمَّمَهُ وَأَنزَلَ الْكِتَابَ وَأَحْكَمَهُ وَرَفَعَ الْقَمَرَ وَقَوَّمَهُ وَخَلَقَ النَّحْلَ وَفَهَّمَهُ وَحَفِظَ إِبْرَاهِيمَ مِنَ النَّارِ وَسَلَّمَهُ وَنَدَى مُوسى وَكَلَّمَهُ وَوَفَى بِسُلَيْمَانَ مُلْكًا وَفَهَّمَهُ وَأَرْسَلَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ وَعَلَّمَهُ سُبْحَانَهُ مَا أَعْلَى مَكَانَهُ وَأَعْظَمَ وَمَا أَكْثَرَ جُودَهُ وَأَكْرَمَ وَأَعَزَّ سُلْطَانَهُ وَأَقْدَمَ وَمَا أَعْظَمَ لُطْفَهُ وَأَرْحَمَ سبحانه من اله الحليم ما اعظم صدق الله العظيم الذي امات واحيا واضحك وابكى وانزل الماء واجرى وانه هو رب الشعراء له الحمد في الاخره والاولى وله الحمد ما اعطى وما اهدا وَهُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى وَلَهُ الْمَآبُ إِلَيْهِ مُنْتَهَى وَعَدَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ جَنَّةَ الْمَأْوَى لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا خَالِدِينَ وَعْدَ اللَّهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ وَأَوْفَى لَهُمْ فِيهَا مِنَ الْحُورِ عِينٍ وخمر مصفا لا يكدر ساكنها ولا يشقى ويشرب من حوض النبي ويهنى هذا جزاء من أحسن واتقى وأنا من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى لَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ شَدِيدٌ لَّا يُقْوَى يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ نَمَدَّعَا يَوْمَ يُسْحَبُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَثْوَى لَهُمْ طَعَامٌ مِّن غِسْلِينٍ وَشَجَرَةُ الزَّقُّومِ لَهُمْ حُلْوًا لهم فيها من الحيات ولا فات ما لا يزول ولا يفنى فلا بئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وغضب عليهم وجعل النار لهم مأوا فيا لخساره من تكبر على ربه وغرا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 وبهانا القل الله وبهانا والي صدق الله العظيم القديم الازل يغفر الذنب ويعفو الذلل تنزه مولانا عن النقص والعلل جبار قوي لا يكل ولا يمل بسط الارض بقدرته وارسل جبل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 الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله الذي لا تأخذه سنه ولا سهد لا اله معه ولا يشركه احد لا يعجزه في الارض رقم ولا عدد سبحانه من اله عظيم سبحانه من اله الرحيم صدق الله الذي عز فارتفع وعلا فتنع ودل كل شيء لعظمته وخضع وامسك السماء فرفع وفرش الارض ووسع وفجر الانهار فندى ومرج البحار ونزع وسخر النجوم فطلع وسخر السحاب فرتفع ونور النور فلنع وانزل الغيث فهمع وكلم موسى فاسمع وتجلى سبحانه للجبل فتقطع ووهب ونزع وضر ونفع واعطى ومنع وسن وشرع وفرق وجمع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 قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم صدق الله ذو الجلال والإكرام والعظمة والسلطان لهي افعال الكرام والمواهب العظام والأفضال والإنعام والكمال والتمام تسبح له الملائكة الكرام والبهاءم والهوام والرياح والغمام والضياء والظلام وهو الله الملك القدوس السلام ونحن على ما قال ربنا جل ثناؤه وتقدست أسمائه وجلت آلاه وشهدت أرضه وسماؤه ونطقت به رسله وأنبياؤه شاهدون شهد الله انه لا اله الا الله والملائكه واولوا العلم قائما بالقسم لا اله الا الله والعزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام ونحن بما شهد الله به والملائكه واولوا العلم من خلقه شاهدين يا رب العالمين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 سبحان الله عدد ما اصبح الصبح ونور سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الذي في السماء سبحان الذي في الارض سلطانه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في الجنه رحمته سبحان الذي في جهنم سطوته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر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 ومدّن الله نبي أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل تارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا تسلط علينا يا يا خافك فينا ولا ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم بلغنا ليله القدر اللهم بلغنا ليله القدر اللهم بلغنا ليله القدر اللهم بلغنا ليله القدر اللهم, اللهم انك عفوا كريم تحب العفو فاعف عنا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 اللهم اجعلها ختمة مباركة وتلاوة نافعة يا رب العالمين اللهم ادخلنا بها الجنات وآتنا بها الدرجات وكفر بها عنا السيات واغفر لنا يا مولانا بها الزلات يا رب العالمين اللهم قد حضرنا ختم كتابك وانا ونحن ضايا ذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك الى خنا انطردنا فمن الذي اوينا وان بعدتنا فمن الذي يقربنا الى خنا ذنوبنا اليك صاعده رحمتك بنا نازله يا رب الارباد يا ملك الملوك اللهم هذا الدعاء وهذه المناجا وهذه البكاء وهذه الصلاه وهذا ختام رمضان اللهم اتم لنا شهرنا برضوانك ولعثق من نيرانك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من صام وقرا القران فارتقى به القران وفي اعلى الجنان ولا تجعلنا من قرأ القران وسجل القران به في النار يا رب العالمين اللهم انت الغني ونحن الفقراء وانت القوي ونحن الضعفاء اللهم انا ندعوك دعاء المساكين ونرجوك رجاء الخائفين رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته والجمته الخطايا ولم يجد الا انت رحيما ولم يجد الا انت ناصرا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا واسع الفضل يا واسع المغفره الا فنا لو بلغت ذنوبنا عنان السماء ما يعسنا من رحمتك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 وسقينا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئه مريئه لا نظم وضعتها ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تجعلنا من عباد رمضان